الحمد لله ر و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن تكلمنا في الدرس الماضي على واجبات الطواف وسننه و ا ل آ ن نريد أ ن نتكلم على السعي والوقوف ب ع ر ف ة وما بعد الوقوف وقبل أ ن نتكلم على السعي نتكلم على ما يختم به الطائف ط و ا ف ة قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى إ ذ ا انتهى ا ل إ ن س ا ن من الطواف انتهى من الشوط السابع قال يستلم الحجر ا ل أ س و د في الشروط التي ذكرناها ويكون ا ا ا ل ل آ د ب ت ذ هذا بعد صلاه الركعتين يعني السابع انتهى من إذا طوافه الشوط السابع يصلي رفعتي ل ا ط وليكون ا ف وبعد أن ي ص رفعتي استلامه للحجر آ خ ر عهده بالبيت كما كان أ و ل عهده استلام الحجر فهو حينما ب د أ الطواف بدا أ لاستلام الحجر ف إ ذ ا فرغ منه يكون فراغه أ ي ض ا باستلام الحجر و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يذهب إ ل ى السعي ف إ ن ه يخرج من ب ا د الصفا وهو الباب المقابل لما بين الركنين اليمانيين اتباعا ً ل ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم في خروجه من هذا الباب للسعي فيما رواه ا ل إ م ا م مسلم والباب ا ل آ ن ليس له وجود كما كان في السابق توجد ساريتان مكتوب عليهما ب أ ن هذا الباب هو باب الصفا فيخرج د ل الناس منه ي خ الناس منه من المسجد إ ل ى ا ل م س ع ه معروف استبدل الباب اليوم في ساريتين يعرف من خلالهما ا ل ف ج ا ج أ ن هذا المكان هو الذي كان فيه باب الصفا وشروط الساع ث ل ا ث ة الشرط ا ل أ و ل أ ن ي ب د أ ب ا ل ص ف ة فلو عكس ل أ ن ب د أ بالمروه ثم جاء الى ا ل ص ف ة ما يعتبر هذا الشوق ولا تعتبر هذه ا ل م ر ة كما لو أ ن ا ل إ ن س ا ن غسل ي د ي ثم غسل وجهه في الوضوء ف إ ن غسل ي د ي ن لا يعتبر ويعتبر ا ل آ ن قد ب د أ ب و ض و ئ ه فيعيد غسل ي د ي ن مره اخرى فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن ي ب د أ ب ا ل ص ف ة فلو بدا بالمروه وجاء الى الصفا هذا ما يعتبر الان يعتبر قد بدا ل س ع ي ر ه وما فعله يكون لغوا لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفة وقال بما بدأ الله النسائي على بدأ ابدأوا بدأ بإسناد به رواه بما عليه وروا مسلم شرف ابدأ بما بدأ الله, به. الله مسلم. بما بدأ به ر ورواه ا ه مسلم و أ ص ح ا ب السنن ا ل أ ر ب ع أ ب و داود والترمذي والنساء وابن ماجه به قال الله تعالى إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله ف ب د أ الله بالصفا ف ن ب د أ نحن بالصفا ف ا ل ش ر ط ا ل أ و ل إ ذ ن أن ي ب د أ بالصفا والشرط الثاني أ ن يسعى س ب ع ة أ ش و ا ط اتباعا للنبي صلى الله للنبي عليه صلى وذهابه س ومسلم ل البخاري م فيما رواه و من الصفا الى المروه يعتبر شوطا وعوده من المروه الى الصفا يعتبر شوطا اخر ف ي ف ت ر ض ان يسعى س ب ع ة اشواط ي ب د أ بالصفا ويختم بالمروه لانه صلى الله عليه وسلم ب د أ بالصفا وختم بالمروه كما رواه الامام مسلم وكما قلت لكم ذهابه من الصفا الى ا ل م ر و ى يعتبر شوقا وقيل ونسب ي هذا القول لابن بنت الشافعي وهو من كبار اصحابنا اصحاب الوجوه ا ل م ش ت ه د ي ن في المذهب ولم يكن في ال الشافعي رجل كمثله ذهب الى ان الذهاب من الصفا الى ا ل م ر و ى و ا ل ع و د ة من المروه الى الصفا ص وذلك ت ا واحدا و ه ا آرائه ا من ت ي خرج بها على فمتش الراس ل وذهب بيديه إ ل ى الخلف ثم رجع بهما إ ل ى ا ل أ م ا م يعتبر م ر ة و ا ح د ة ف إ ذ ا ق ل ن ا ب ا ل ت ف ر ي ت في متش ا ل ر أ س يندب ل و أ ن يفعل هذا ثلاث مرات فالذهاب الخلف والعودة إلى الأمام إلى إلى يثلث مرة ثم يثني ثم يثني ولكن هذا مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في الواضح صحيح في النقل قلنا إ ن الامام مسلم روى أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ب د أ بالصفا وختم بالمروه ففعل النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م واضح وصريح والنقل صحيح ل أ ن الامام مسلم و الذي نقل فلو كان الذهاب من الصفا إ ل ى المروه و ا ل ع و د ة من المروه الى الصفا م ر ة واحده ة فبدأ النبي ا صلى ل ل عليه وهذا س ل بالصفى بالصفى ل م وختم و ك ن صلى بالصفى الله عليه وسلم, بالصفة وختم بالصفة ولكنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالمروى ه وختم و بدأ دليل على انه كان يعتبر الذهاب م ر ة و ا ل ع و د ة م ر ة ث ا ن ي ة وهو ر أ ي جماهير ف ق ه ا ء المسلمين ولابد في كل م ر ة من ان يستوعب ا ل م س ا ف ة ك ا م ل ة ب أ ن تكون ر ج د ه قبل أ ن يخرج من الصفه الصفه فلو ب د أ قبل الصفه ما يعتبر ص ع ي ه فذهابه يكون لغوا و إ ي ا ب ه أ ي ض ا يكون لغوا كما ذكرنا في الطواف قلنا لو أ ن ا ل إ ن س ا ن ب د أ من عند الباب ما يعتبر طوافه ف إ ذ ا جاء الى حجر م ر ة ث ا ن ي ة ما فعله يكون لغوا و ا ل آ ن ب د أ بالطواف الصحيح ف ي ش ت ل ط في السعي ا ل أ ش و ا ط السبعه ان يستغرق ا ل م س ا ف ة ك ا م ل ة ب أ ن تكون رجزه في ا ل ص ف ة حينما يخرج منها و إ ذ ا وصل إ ل ى المروه أ ن يضع رجزه ر و س أ ص ا ب ع ه في المروه ف إ ذ ا ب د أ قبل ا ل ص ف ة وانتهى إ ل ى ما قبل المروه ولم يطلها يعتبر سعيه لغوا وكثير من الناس من لا ينتبه إ ل ى هذا لكن اليوم الحاجز ي و م ا ل الذي وضعوه في الطريق يعني ما يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يلبس من قبل الحاجز ف إ ذ ا لبس الحاجز يكون قد وصل إ ل ى ا ل ط ف ق أ و إ ل ى ا ل ذ ر و ة لكنه لو مر من بين الحواجز أ و قفز من فوق الحاجز في هذه ا ل ح ا ل ة ما يعتبر سعيه صحيحا وهذا من الاشياء الجيده و وإن كان عمل من بمطلح عمل أجل العربات العجزة ولكن هذا يفيد أ ي ض ا الناس ل أ ن ه لا يستطيع إ ل ا إ ذ ا رجع من المكان الذي ذهب فيه ع ا د ة الناس اليوم أ ن ه م في الذهب ا يذهبون من الطريق ا ل أ ي م ن وفي الرجوع يرجعون أ ي ض ا للطريق ا ل أ ي م ن صار س ب ب م أ ل و ف و م ع ر و ف عند الناس متعارفا عليه ه و ذ جيد ي عليه م نظام المتعة الناس من من المشاكل التفاظم ويخلط لكن من من تجير في ذ ب م ا ل و كان في ي ر وقت الحج وكان الحج المسعى فارغا ا ل من ذهب ط ر ورجع ي ق منه من الاول م م ح ت ل قبل أن يصل إلى, أو إلى الناس أن أن يرجع ل ص ف أ إ ى ان ل ل م ر و ي ت ب ه لأنه مهم الناس وإلا بآذى أمر ي ك و ن حجه ب ا ط ل ا فالسرط الأول أن إذن ي بالصفا د أ ب والشرط الثاني أ ن يسعى سبعا ذهابا من الصفا إ ل ى المروه م ر ة و ع و د ة منها إ ل ي ه م ر ة أ خ ر ى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم والشرط الثالث أن يسعى بعد ط و ان ف ر ك أو أن طواف قدوم يسعى بعد طواف ركن يعني ن ق ل او الشرط أن ي ك ن وراء طواف قدوم بالنسبة طبعا. طواف ل القدوم ما يكون الا ب ا ل ن س ب ة للحاج أ و طواف الركن فاذا ط ا ف طواف القدوم ي ص ي ح له ان يسعى واذا سعى بعد طواف القدوم ما يعيده بعد طواف ا ل ا ف ا ض ة فاذا لم يسع ى بعد طواف القدوم وله هذا يريد أن يؤخره إلى الطواف الافاضه ق و وله م ه ذ ي ي ر وجب ا افاذة ف طواف الافاذة عليه ان يسعى فالشرط الثالث ان يسعى بعد طواف ركن او طواف قدوم ل أ ن ه الوارد من فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ا ل إ م ا م ا ل م ا و ر د من أ ص ح ا ب ن ا نقل ا ل إ ج م ا ع على ذلك أ ي أ ن ه لا يصح له أ ن يسعى وراء طواف مما يتنفل به أ و يتطوع به سوى طواف ا ل إ ف ا ض ة أ و طواف القدوم ويجوز له أ ن يسعى بعد طواف القدوم ولو حدث فاصل زمن طويل بين سعه وطوافه شريقه الا يتخلله الوقوف ب ع ر ف ة فاذا جاء و ط ا ف طواف القدوم ولم ي ت ع و ت أ خ ر حتى وقف ب ع ر ف ة ثم رجع الى مكه بعد الوقوف ما يجوز له ان ي ت ع ى الان الا بعد ان يطوف طواف الافاضه ما بين سعيه و ط ا ف الوقوف ي س ت الوقوف ب ع ر ف ا للانسان ب عليه يتوفى طواف الإفادة ذلك ع ي ويستحب ل س ان ق ل ن يجب عليه أ ن يستغرق ا ل م س ا ف ة أ ن تكون رجزه في الصفا حين يخرج منها و أ ن يضع رجزه في ا ل م ر و ح حين يصل إ ل ي ه ا وهكذا في ا ل أ ش و ا ط السبعه هذا ب ا ل ن س ب ة للواجب أ ق ل الواجب و أ م ا المستحب ق ان ل يستحب أ يرقى على الصفا والمروه قدر قامه واليوم المكان الموجود ما هذا ا يزيد عن لا م ق د ر الارتفاع الموجود ل يزيد و أو الموجودة م المسافي ما ت عن هذا المقدار ولذلك المستحب ل ل إ ن س ا ن أ ن يصل ى قرب、الجدار. الى ج د ا ر إ ل قرب الصفرات الناتئه ا لانه ت ي ل يوجد عليها الرقام ل أ صلى الله عليه وسلم رقى على كل منهما حتى راى أ ى ل لأنه كان كالهضبة الحاجزة ما بين البيت وما بين الرؤية فلا ب بين بين ي ي ت كان ما وما ر البيت إلا إذا فإذا المقدار فالنبي عليه الصلاة والسلام الصفى والمروى البيت رواه مسلم الصفى فيها هذا رواه يستخع في حتى رقى رقي رأى او رقي المروه قال سواء كان ذكرا ام كان انثى الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدانا والحمد لله على ما اولانا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ب ز ي ا د ة بعض ا ل أ ل ف ا ظ أ و نقص بعضها ا ل آ خ ر ويكرر هذا الدعاء ا ل إ م ا م النووي قال قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا وهذا الكلام من ا ل إ م ا م النووي ليس اعتراضا على الرافع في المحرر و إ ن م ا هو ا ز ي ا د ة زادها ا ل إ م ا م النووي على الرافع في بدايه ة الكلام مصطلحات إمام النووي ا على ل م ن في الكتاب في بداية اذا النووي إ استدرك شيئا على الرافع يقول في أ و ل ه قلت وفي آ خ ر ه الله أعلم اعلم ل الإمام ا من يقولها في حالتين. الحالة الأولى إذا ر إذا ا الرافع رجعه يقول في أ و ل ه قلت وفي آ خ ر ه والله أ ع ل م بعد أ ن يذكر راي الامام الرافعي يقول قلت الصواب أعلم كذا والله اعلم ا قال انه يقلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا و ا ل إ ن س ا ن يدعو بعد هذا الذكر بما جاء من أ م و ر الدين و أ م و ر الدنيا ويصل ل ل إ ن س ا ن في السعي في ك ي ف ي ة السعي أ ن يمشي ن أن ت ه ي مشيا هادئا أ و ل السعي و آ خ ر ه أ ن يكون مشيه هادئا قال ويعد الذكر ويعد وليس الانثى كالردم الذي ذكرناه حول البيت في الاشواط الثلاثه الاولى خصصناه بالذكر دون الانثى وهنا ايضا الذكر يعدو في الوسط وهو ما بين الميلين الاخضرين ومكانهما معروف لو نظر الانسان الى جدار المسعى يوجد فيه علامه خضراء ويوجد في اضواء خضراء ايضا حتى يتميز هذا المكان عن غيره من ا ل أ م ا ك ن ف إ ذ ا وصل ا ل إ ن س ا ن إ ل ي ه سعى سعيا كرمل ا ل زائد عن المشي الذي كان يمشي في أ و ل المسعى وفي آ خ ر ه وفي اخره وفي ا اخره وفي الوسط وهو ما بين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ا ل إ م ا م مسلم ونحن حينما تكلمنا على الطواف كنا يشترط في الطواف أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن م ت ا ف ر ا الطهار ة شرط من شروط ص ح ة الطواف ل أ ن ه ب م ن ز ل ة ا ل ص ل ا ة ولكن هذا لا يشترط في السعي فلا يشترط في الانسان أ ن يكون متوضئا لكن الافضل أ ن يكون م ت و ض ئ ه ذ ا لا خلاف فيه ولكنه لو انتقض وضوءه أ ث ن ا ء السعي فلا يبطل هذا سعيه و إ ن م ا يكون سعيه ص ح ي ح ا ويسن ل ل إ ن س ا ن أ ن يوالي ما بين مرات السعي كما يسن له أ ن يوالي ما بين مرات الطواف لكنه لو فرق سعى وجلس ليرتاح أ و قام إ ل ى الصلاه او لعمل آ خ ر وبعد ذلك أ ر ا د أ ن يتم سعيه فلا مانع من هذا ل أ ن ا ل م و ا ل ا ة ليست ركنا أ و شرطا من شرائط صحه السعي و ي ن د ب ل ل إ ن س ا ن أ ن يكون ماشيا إ ل ا لعذر كما ذكرناه في الطواف فينركب بلا عذر ل م يكره كما ذكرناه أ ي ض ا في الطواف ولكن ا ل أ و ل ى للانسان أ ن يطوف ماشيا و أ ن ي ت ع ى ماشيا ولو شك ا ل إ ن س ا ن في عدد طوافيه أو سعيه فقال ترى أنا, خمس مرات أو ست مرات السعي أنا سبع مرات أ و ست مرات وسوف ش ك ا ل لا يقصد من ستين ل أ ن ه سيكون في السفر قطعا في عنده نقص أ و ز ي ا د ة وعمل ا الاثنين إذا ح د من لكن و السبعه سيقول ترى أ ن ا ع م ل سبعه ا عملت خ م س ة فاذا شك في هذا بالنسبه للطواف حول البين يتصور شرك بين الست ة وبين ا ل س ب ع ة ل أ ن ا ل ط و ف ة و ا ح د ة أ م ا هنا يوجد عندما القفا ومروه مكانان مختلفان ي ب د أ ب ا ل ط و ف ة ويقسم بالمروه ف إ ذ ا شك فعل ى سبعا أ م خمسان ماذا يعمل يعمل على ا ل ق ا ع د ة ا ل م ض ط ر د ة في جميع العبادات يبني على ما ا س ت ي ق ن و الخمسه م ت ي ق ن ة إ ذ ا يجب عليه أ ن يفعل شوطين آ خ ر ي ن وإذا شكف الطواف البيت حول هذا ما يتعلق بالطواف وبالسعي واما ب ا ل ن س ب ة للوقوف بعرجه فقبل الوقوف بعرجه في اليوم السابع من ذ ا ل ح ج ة يستحب ل ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م اي ل أ م ي ر المؤمنين فيما اذا كان هو امير الحج له هو ان يتولى ما الان فاذا لم يكن هو اميرا للحج فمنصوبه ما يستحب يتولى يكن الذي يتولى سنذكره نذكره له للحج نائبه هو هو هو او قال يستحب للامام, أي الأعظم أمير المؤمنين يستحب للإمام او ي امير الاعظم المؤمنين للامام يستحب منصوبه ان يخطب بمسكته سابع ذي ا ل ع ج ة وهو المسمى ب يوم ا ل ز ي ن ة ل أ ن الناس كانوا يزينون فيه هواذجهم استعدادا للرحيل إ ل ى ع ر ق ه فيخطب بعد ص ل ا ة الظهر إ ن لم يكن يوم ج م ع ة وبعد ص ل ا ة ا ل ج م ع ة إ ن كان ا ل يوم يوم ج م ع ة يخطب خ ط ب ة ف ر د ة و ا ح د ة ليس ك خ ط ب ة ا ل ج م ع ة ما يخطب خطبتين و إ ن م ا يخطب خ ط ب ة و ا ح د ة قال ولا يكفي عنها خ ط ب ة ا ل ج م ع ة لو خطب خ ط ب ة ا ل ج م ع ة ما يجزي ك ف ي فيها عن عن لأن السنة أن هذه الخطبة صلاة الظهر ل تؤخر وخطبة م الجمعة ما ع ة الصلاة خطبة تكون ت ولذلك لو قبل خطب عن هذه الخطبه ة خطب التي يندب للإنسان يندب أن ع ا بثابة الحجة ولو ذكر فيها مناسك الحج وعلم الناس ما يجب عليه تعليمهم ما تجزئ هذه ا ل خ ط ب ة و قال و ل أ ن القصد ب ل ا ة ب خ ط ب ة ا ل ج م ع ة أ ص ل ا هو الترغيب والترهيب والمقصود ب خ ط ب ة الجمعه حث الناس على ا ل ع ب ا د ة و ا ل ط ا ع ة والمقصود بها ت ج ر م عن ا ل م ا س ي ة ولكن خ ط ب ة س ا ب ع ا ل ح ج ه المقصود بها أ ن يعلم الكمام الناس شعائر الحج وما يجب عليهم ان يفعلوه في اليوم الثامن وفي اليوم التاسع وما وراء ذلك من ا ل أ ي ا م في ق و ل ل هذه م في ه ا ل خ ط ب ة ما يجب عليهم فعله و ي أ م ر ه م فيها بالغدو ا ل ي و م اليوم ث ا م م ن إلى ق ل ل ه غ د الثامن ا ي و م ا ل منذ الى منى طبعا لا أ خ ذ بالوجوب الوجوب الشرعي فهنا يندوهم الى ذلك ي أ م ر ه م فيها بالغدو إلى م ن الى في ا ي و م الثامن م م ا ل س ب ي و منى التروية التروية ل وسمي يوم أ الناس كانوا فيه الماء ل يتروغون أن فيه فيأمرهم يذهبوا إ ميناء في ذلك اليوم ويعلمهم م ا أمامهم من ا ل م ن ا س ك قال ابن ع م ر رضي الله تعالى ع ن ه م ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كان قبل يوم ا ل ت ر و ي ة بيوم خطب الناس وخبرهم بمناسكهم رواه البياقي ب إ س ن ا د جيد كما قال ا ل إ م ا م النووي في المجموع قال فان كان الخطيب فقيها هو المفترض لامير المؤمنين ان يكون فقيها بل ان يكون مجتهدا المسترض المؤمنين بأمير أ ن يكون م س ت ه د ا مطلقا هذا الشرط ي م ي ر المؤمنين وما وجدناه في تاريخنا من ان أ م ر ا ء المؤمنين ما كانوا بهذه ا ل م ر ت ب ة فهذا يعني وصلوا إ ل ى هذا المنصب ليس بالشروط المشروعه ة لو اردنا ان نطبق عليهم الشروط المشروعه لما وصلوا إ ل ى ه ذ ا اشترط بامير المؤمنين أ ن يكون مجتهدا ً مطلقا ً ولكن الفقهاء قالوا بنفس الوقت لو أ ن ا ل إ ن س ا ن وصل إ ل ى ا ل خ ل ا ف ة سواء وصل إ ل ي ه ا بالضوابط ا ل م ش ر و ع ة هذا لا خلاف في و ج و د السمع و ا ل ط ا ع ة له وان وصل إ ل ي ه ا بحوكته أ و بقوته بطريق من الطرق يجب على الناس السمع و ا ل ط ا ع ة حسنا للدماء ودرءا للمفاسد و ا ل ك ت ن وهذا ما كانت ما ج ر ت عليه أ م ت ن ا ا ل إ س ل ا م ي ة في كثير من اعقابها ا ل ت ا ر ي خ ي ة ولا نريد الخوض في هذا الموضوع ي ح ي ن ا هذا فالمقترب ب أ م ي ر المؤمنين أ ن يكون مجتهدا ً مطلقا ً ولكن الواقع أ ن أ م ر ا ء المؤمنين في ا ل م ت أ خ ر ي ن طبعا ً المتقدمين كانوا بهذه ا ل ص ف ة ولكن ا ل م ت أ خ ر ي ن منهم ما كانوا بهذه ا ل ص ف ة ولذلك يقول هنا إ ذ ا كان خطيب ه فقيها معنى ذلك أ ن ه قد لا يكون فقيها ف إ ذ ا كان فقيها سواء كان أ م ي ر ا للمؤمنين أ و لم يكن أ م ي ر ا للمؤمنين ب أ ن كان منصوبا ل أ م ي ر المؤمنين مولى من قبل أ م ي ر المؤمنين ف إ ن كان فقيها قال للناس ع ل من زائل يسال عن مناسك الحج حتى يتجراوا على السؤال و ي س أ ل و ا وخطب الحج أ ر ب ع ة ه ذ ه الخطة اليوم السابع خطة وخطبة ي و م عرفة و خ ط ب ة يوم النحر وخطبة يوم الاول ن ر وكلها ف ر ا د ة خ ط ب ة و ا ح د ة وتكون ب ع ض صلاه الظهر إ ل ا خ ط ب ة يوم ع ر ف ة ف إ ن ه يخطب فيها خطبتين وتكون قبل صلاه الظهر على ما ت ن ذ ك ر ه بعد قليل وبعد ذلك يخرج بهم في اليوم الثامن أ ي في يوم الترويه من م ك ة إ ل ى منى ي وهذا مندوب ايضا فلو ت أ خ ر و ا بالخروج لم يخرجوا الى منى او ت أ خ ر بعضهم وخرج م ب ا ش ر ة في اليوم التاسع الى ع ر ف ة على الشروط التي ت ن ذ ك ر ه ا لا مانع من هذا يجوز ولكن المندوب والافضل ان يخرجوا في اليوم الثامن الى منى وان يناموا بها وبعد ذلك يتوجهون الى ع ر ف ة على ما ت ن ذ ك ر ه الان فيخرج بهم من الغد بعد ص ل ا ة الصبح إ ن لم يكن يوم ج م ع ة يخرج الى منى فيصلون بها الظهر وباقي الخمس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم فإن فإن الفجر الفجر كان يوم جمعة. اليوم الثامن كان يوم جمعة. فإن كان لأنه اليوم قال لماذا قال يوم يوم يوم يخرج جمعة جمعة جمعة بهم بهم خرج قبل قبل منها في ف ذلك بما أ ن ه ا لم تكن م س ك و ن ة ما تقام بها ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ل أ ن من شروط ص ح ة الجمعه ان تكون في خ ط ة أ ب ن ي ه المقيمين وفي مكان يوجد أربعون فيه مكلفا مكان ومن لم يكن هذا موجودا ونحن عندنا إ ذ ا ص ل ع الفجر لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يسافر من بلده قبل ا ل ز و ا ل إ ل ا إ ذ ا علم أ ن ه سيتمكن من ص ل ا ة ا ل ج م ع ة في الطريق أ و في مكان آ خ ر لان أ ن ل ل ج م ع ة أ الوجوب تعلق به بمجرد طلوع الفجر وبناء على ذلك لو خرج بهم بعد صلاه الفجر إ ل ى منى في ذلك الوقت ولم تكن لم يكن بها سكن لم ت ك ن بها أ ح د لا م يكن ب ه أعاد ما يستطيعون أ ن يصلوا بها ا ل ج م ع ة فلو أ خ ر ما خرج بهم قبل الفجر م ا يجوز لهم أ ن يخرجوا في ذلك الوقت ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخرج يخرج بهم قبل الفجر ل أ ن الوجوب لم يتعلق بهم في ذلك الوقت لكن لو أ ن م ل م ن ى اصبحت م د ي ن ة م س ت و ط ن ة وصارت تقام فيها ا ل ج م ع ة ف ع ن د ذلك يخرج بهم في اي وقت شاء قبل الفجر بعد الفجر وقبل الظهر المهم أ ن ه م يتمكنون من خ ل ا ه ا ل ج م ع ة في م ا ه ل أ ن ه ا صارت م د ي ن ة وصار فيها أ ن ا س مستوطنون ويبيتون بها يذهبون إ ل ي ه ا في اليوم الثامن ويبيتون بها ل ي ل ة اليوم التاسع وهذا المبيت أ ي ض ا مندوب وليس بركن ولا واجب ب في اجماع العلماء ليس هو بركن وليس هو هو بواجب بركن قال الشيخ الشربي رحمه الله تعالى ومن البدع ا ل ق ب ي ح ة أي في ذلك ل ا و ما ل ي و م اعتاده ل ث ا م ن بعض الناس في هذه ا ل ل ي ل ة من إ ي ق ا د ا ل ش م و ع وغيرها كانوا ي قال و ن ش م وهو ع قال و مشتمل على منكراه ت سيما وسلم النبي عليه ما الله لا فعله ف ع صلى لنا ل أن ن يجود فنحن أ ن ا س مامورون بالاتباع ومنهيون عن الابتداع وكل عمل من ا ل أ ع م ا ل لو فعله ا ل إ ن س ا ن لا على أنه سنة و ل انه على أ من الشرع هكذا يريد ان يعمله ما في مانع منه ولكنه يصير ب د ع ة حينما يعتقد ا ل إ ن س ا ن أ ن هذا من الشرع معنى بدعة. معنى بدعة هذا هو معنى البدعه ة معنى أن الإنسان وأن البدعة يعمل شيئا ينسب ذ ا الشيء من الشرع. على أنه من الشرع عند ل ى ه من ن الشرع ذلك يصير بدع من ح د ث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد لكنه لو ان الانسان فعل فعلا يعرف انه هذا ليس من ا ل س ن ة ولكنه يريد فعله وليس من, المنفي عنه. ليس من المكروه ن عنه من ف ي ليس ل م ا ليس خلاف الاولى اراد ان يفعله هكذا ر غ ب ة منه ما يمنعه منه الشرع سريطة ان لا يكون مع قواعد أو أن ينسبه إ لكنه ى السرع لو ا ا قام ليلة يصلي قيام الليل ما في تجربة عند وقال م لو الافضل م وقام ا للانسان ان يصلي ليله ل ل وقال قالة لا ي ذ ا ت ص ي ل ج م ع ة ب ا ل قيام الليل. تخصيص الجمعة بالقيام دون غ ي ر ه الليل من ا ا مدعة تقصيل اثنين دون غيرها من لكن ل ي يثبت عذا ا ا لو م ع ت ق د ه أن, أن هذا أفضل وأن هذا أ ن ه ذ ا م ن الانسان ش ر ع لكن لو ك ا ل إ ن عنده عمل وما يستطيع أ ن يقوم الليل إ ل ا ل ي ل ة ا ل ج م ع ة وهو يعلم أ ن هذا ليس أ ف ض ل من غيره وأن ليس مخصوصا وهنا لو أيضا أراد أن أنه يمنعه منه أيضا لو أراد الإنسان أن كلها أنه من من القيام الليلة فهذا ما كلها الشرع ليس لعلى يضيء بهذه شر ولكن ما اذن الله يجعل م ل اجل ومن اجل ومن اجل ومن اجل ومن اجل ومن مقدمات ا ل و ق و ف بعرفة ا ل و م ا ن ل ومن ه ج ل ومن اجل ومن اجل ومن اجل ومن اجل ومن اجل ومن اجل ومن اجل و ن ا ل ومن ا ل ومن ه ع ل ى م ن ه ا ل ومن اجل ومن اجل ومن اجل ومن اجل ومن ا ل و ع ا ئ ر ه ذ ا ه و ا ل ذ ي ي ق و ل عنه ا ل ش ي خ اجل ل و ي ن ا ج م ه ا ل ل ه ت ع اجل ومن اجل م ن اجل و م اجل ومن اجل ومن اجل ومن اجل ي م ن ا ل تاتع ميناء الثامن في يوم خرجوا إ ل ي ه ا في يوم ا ل ت ر و ي ة وناموا ليله التاسع في م ي ن ا ء وصلوا الفجر ف إ ذ ا طلعت الشمس على جبل ت ب ي ر عند ذلك قصدوا عرفات يتوجّوا الحديد جميعا إلى عرفات. على طريق ميناء ويعودون طريق عرفات وهو الجبل المطل إلى على ميناء على مرّن المأزمين على ضب ا خ ت د ا ء به صلى الله عليه وسلم في ذلك ويسن أ ن يقول السائر اللهم إ ل ي ك توجهت و إ ل ى وجهك الكريم أ ر د ت فاجعل ذنبي م غ ف و ر ة وحجي م ب ر و ر ة وارحمني ولا تخيبني إ ن ك على كل شيء قدير قرر قلت كالتابقة الناب النووي قلت هذه كالتابقة أراد أن يزيد بها شيئا على الإمام الرافعي على يزيد هذه أن من الضروري زياده هذه الزيادات التي يزيدها النووي ليست زيادات أ ك ذ ا ح ج في الكلام لا هذه زيادات لا بد منها يعني هي في الحقيقه ة ت ع كالاستدراك على الامام إ م ل ل ر ا ا ف ع إ الرافعي م ا هناك لما ذكر الدعاء إذا خرج إذا ذكر خرج ر ق ففا الرافع والتثنيف المروة الإمام قال يدعو بالدعاء التثنية إمام التثنية والتثنيف, ذكر التثنية والتثنيف لأن هذا أو لأن يدعو ولم يذكر ذكر من م ن ا ل وهناك ب والمستحبات ا ت ع ي ق ا ل إلى يتوجهون ع ر ف ه من ا ذكر ك حيث ي و و ا ل م إمام ا ل ن و و ي ا ل ق ر ب و ا ت و ا ق ا ل قلت م ش ر ح هذه ا ل ع ب ا ر ذاكرة السربيني رحمه ة هنا الخطيب الله ت ع ا ل ى ه ذ ا م ن ق و ل ا من ك من كلام جلال الدين المحلي, من كلام جلال الدين المحلي. ا ل إ م ا م النووي رحمه الله هنا استدرك في المحرر على ا ل إ م ا م الرافعي لما إ م جلال الدين المحلي من كبار أ ص ح ا ب ن ا في المذهب متوقعا سنين ا ر ب ع وستين من ا ل ه ج ر ة كان من أ د ق الناس نظرا وكان من أ د ق ه م ع ب ا ر ة وكان من الناس الذين امتازوا بمنهجهم في النقد وفي ا ل س ر ح الإمام النووي هنا يقول قلتو ولا يدخلونها بل يقيمون بنيره بقرب عرفات حتى تدور الشمس والله أ ع ل م الذي يسمع هذا الكلام ولا تكون له خ ب ر ة بكتب المذهب يتوهم أ ن ا ل إ م ا م النووي ي اتى بهذه ا ل ز ي ا د ة ولم يطلع عليها ا ل إ م ا م الرافع ا ل إ م ا م جلال الدين المحلي رحمه الله أراد أن للناس الإمام النووي يقول صحيح زاد هذه العباره ة ن ا على المحرر زادها في المنهاج على المحرر في على ولكنها ليست من مبتكرات ا ل إ م ا م النووي وليست ممن فرد عليه وإنما قالها في الاطلاع عليه و إ ن م ا قالها ا ل إ م ا م الرافعي الشرح الكبير ذكرها الإمام ر في ع الشرح الكبير اللي المدى اللي هو هو يعتبر مختفر كتاب شرح الروضة ا ل إ فامام ل ا الضخم جلال الدين المحلي ك أ ن ه أ ر ا د أ ن يبين لنا انتبهوا يا أ ي ه ا القراء هذا صحيح ا ل إ م ا م النووي زاده على المحرر لكنه ليس من الاشياء التي وقف عليها النووي ولم يقلق عليها الرافع الرافع يعرفها وقد ذكرها في الشرح ا ل ك ب ي ر ه ذ ا جلال الدين المحلي كل حرفه على المنهاج بهذا الشكل ي أ ت ي فيه بالعجائب يبين يتابع ب ي ي ن ا ل إ م ا م النووي والرافع على حرف واحد على الحرف. يتابعهما الحرف الحرف في وبناء ذلك وكل كتاباته ا ل غ ا ز ي ش اشارات ر ا بالحوف ت إ ب الحروف ما يعرفها إ ل ا ا ن ا ث الذين درسوا الفقه على العلماء أ خ ذ و ه عن المشايخ عن قبل لكن التنقف لو ق ر أ ه ا ل إ ن س ا ن ق ر ا ء ة ع ا ب ر ة ما يجب فيه هذا الشيء ولا يفهمه لما الإنسان قلت كما كما قال الراكعين الشرح الكبير ما يفهم ما هو مراد الإمام جلال الدين المحلي من هذا. أو يقول كما قال كما قاله النووي كما في الروضة في كما في الروضة كما ما يفهم ما مراد من كما كما كما هذا وأرسها كأرسها يقرأ في في في أو هو هناك قال كاصلها لماذا يخالف ا ل إ م ا م جلال الدين المحلي بين العبارتين هناك يقول في ا ل ر و ض ة واصلها بعد قصه يقول في ا ل ر و ض ة كاصلها له ا س ت ل ا ح في هذا دقيق ما يعرفه إ ل ا الذين يتلقون هذه العلوم عن النسائق عن العلماء ولذلك كثير من الناس يقراون الكلام ويظنون أ ن ه م قد سيموه ولكن عندما ت أ ت ي وتهزه قليلا ت لكنه ف س و لم يفهم ل ي س انت الذي تجده هو يعرف نفسه و أ ن ه لم يفهم خلال ا ل د ي ن ا ل م ح ل ي ليس من الغباء أ و من عدم الاهتمام بحيث انه يذكر مثل هذه ا ل ع ب ا ر ة بدون ف ا ئ د ة مادام خاير بين العبارتين لا تنفي سبب يجب أ ن يتوقف القارئ لماذا غاير ب ي ي ن هنا نقلا ذاكرة عن جلال الدين محلي ه ذ المحلي ا جلال و ب الدين هو الذي بين الاشياء ا ل ل ي فاتها النووي والاشياء التي اخذها ت ك الامام النووي من س ل ا م الرافع في مكان آ خ ر وضمنها كتابه المحرر والامام النووي وانه عيوب يوم الله لا ينكر ان الرافعي المذهب وأنه كان عزائب الدنيا يعني أنا كل يوم أساتي عجابا كل الرجل رحمه من ينكر نسعه يعني بهذا أحد و ت ز ا د ث ق ف ي ه كل يوم والله يمكن ما يمر علي يوم أ ق ر أ فيه للنووي إ ل ا و أ ز د ا د به ا ع ج ا ب ا ً و ت ز ا د مكانته في نفوسنا رجل من عجائب ه ذ ه الدنيا من عجائبها ولكن لولا الرافعي لما كان النووي عندنا في المذهب الشافعي لولا الرافعي لما كان النووي ليش ل أ ن ا ل ر ا ف ع و أ و ل من حرر المذهب وجمع في التبير كتابه الشرح وجد ا الصغير وغير من الكتب إمام النووي رحمه الله تعالى طيب يعني النووي ما النووي إلا إمام النووي ل ذلك عمل ش ر وغير رحمه ح طيب يعني من ا ء و ج أ م ا م ه يعني م ا د ة ه ا ئ ل ة تحتاج إ ل ى ف ص ف ي ة س م ع ه ا ا ل إ م ا م الرافعي وصفاها وبناء على ذلك حصل ما لم يحصل عليه امام الرافعي وحصل ما لم يحصل عليه الا امه المتقدمون و أ ض ا ف إ ل ى ذلك أ ش ي ا ء قطعا لم يطلع عليها الرافعي ولا راها ولا سمع بها لكن لو أ ر ا د النووي أ ن يقلف همته إ ل ى جمع ما جمعه الرافعي يعني ما كانت كتب الرافعي أ م ا م ه ل م استطاع أ ن ي ق ع ل ما فعله مما نجده اليوم ل أ ن ه كان يحتاج إ ل ى زمن طويل حتى ي س م ع ما جمعه الرافعي فكون وجد الرافع قد س م ع أ م ا م ه هذه ا ل ذ خ ي ر ة ا ل ه ا ئ ل ة من المعلومات في كتابه الشرح الكبير والشرح الصغير والمحرر وغير هذه الكتب من كتبه ا ل م ع ر و ف ة يعني لما أ س ط ا ع ان يعمل ما عمله الان الرافعي رحمه الله تعالى هو بذهب. فإذا قرأتم في كتب عندنا قال الشيخان اي امام النووي وامام الرافعي نعم ر ح م ه م الله تعالى ف ا ل إ م ا م جلال الدين المحلي كان نويا لم يقول لنا انتهوا يا جماعه ت ص ح ي ح ا ل إ م ا م النووي وجاده على المحرر لكن ليس من عند الامام النووي لماذا ي الشرح الكبير طيب ما ذكرها هنا؟ الآن يسأل يقول لماذا لم يذكر الرافعي هذا الكلام هنا وما الإمام النووي ذكره. كان, من الضروري يعني ما كان الرافعي دقيقا في تعبيراته وفي كتبه حتى أ ه م ل مثل هذه ا ل ز ي ا د ة قال لا يعرفها الرافع و ي ا ك ر ه والنووي نقلها عنه ولكن ا ل إ م ا م الرافعون يجفو ح ل ا ا خ ت ل الى ا إمام ل ن و ر رحمه ا ل ل تعالى يقول ه كانت عبارة وإن أ خ ر ى ت ح ل على هذه ا ل ع ب ا ر ة لكن ربما يقفل بعض الناس عن هذا الأمر الذي عن ربما بعض هذا يجب عليهم أ ن ي ت ذ ب ؤ و ا ه ولذلك ذكروا ا ل م ا م الرابع قال ثم يخطب ا ل إ م ا م بعد الزوال وقبل الظهر خطبتين ثم يصلي بالناس الظهر والعصر سمعا طبعا هذا اين يكون في مسجد نميره م ا ك ت د ا ع النيل يقول ما يتوجهون إ ل ى ع ر ف ة و إ ن م ا يقيمون بنميره حتى يسمعوا الخطبتين ان م الإمام قال سيخطب الإمام بعد ذلك أن الناس س ي خ ما ع و ن ل خ ط ة ه ذ ا ه و اليه م ف ف ت ر ض ق و ل الإمام الرافعي ذ النووي أمر معروف ا داعي ل ل ت ف ي عليه إليه ذ ذهب لكن ل ن ما ا وما زاده هو الذي يجب أ ن يكون صحيح ما ر آ ه ا ل إ م ا م الرافعي من ان عدم ذكر هذه ا ل ع ب ا ر ة و أ م ث ا ل ه ا في كل الكتاب يغني عنه ش ي ء آ خ ر يغني عنه للعارف المبتدع ولكن الذي لا يعلم قد لا يخطر ببابه نفترض أ ن إ ن س ا ن ا ق ر أ المحرر ولم ي ق ر أ الشرح ف ي ئ ا ولم ي ق ر أ كتابا آ خ ر وذهب مننا وتوجه فورا إ ل ى عربه ف لا يخطر ببابه الوقوف بنجره من, من اجل الصلاه والتماع ولذلك نفترض عليه الامام النووي رحمه الله تعالى حتى يكون ن على م ر والسماع ن ا ل الخصبه فيذهب الناس الى مسجد نميره بعد شروق الشمس فيصلونها قبل ا ل ز و ا ل ولو في هذه الايام ي م ن و ن بالسيارات لكن ب ع ا م السيارات جعل ا ل م س ي على الاقدام اليوم اسرع من ه ا ل م س ي ب ا ل س ي ا ر ة فيصلونها قبل الزواج ل وعند م الزوال و ع ذلك يخطب التمام او منصوب التمام طبعا بعد ا ل ز و ا ل قبل ص ل ا ة الظهر يخطب خطبتين خفيفتين نحن قلنا خطب الحج كلها ا خطب ف ر د يعزمهم ة الخطبة إلا فإنه هذه يخطب خطبتين خفيفتين ي في الاولى المناسك ويحثهم على اكثار الذكر والدعاء بالموقف ويجلس بعد فراغها بقدر, بقدر سوره ا ل إ خ ل ا ص كما يفعل في صلاه الجمعه قال وحين يقوم الى الخطبه الثانيه وهي اسرع واخف من الخطبه الاولى ي ب د أ المؤذن فيها ب ا ل أ ذ ا ن ب ص ل ا ة الظهر فيفرغ الخطيب من الخطبه ا ل ث ا ن ي ة مع فراغ المؤذن من ا ل أ ذ ا ن ثم بعد ذلك يصلي بالناس الظهر والعصر جمع ا تقديم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما رواه مسلم وغيره من أ ص ح ا ب السنه ويقصرهما أ ي ض ا صل جمع وقصر والقصر والجمع هنا وفيما ي أ ت ي معنا من المناسب للسفر وليس بالنسر هناك خ ل ا ف ي ة بين الفقهاء وعندنا بين الفقهاء في المذهب هي خ ل ا ف ي ة بين الفقهاء ع ا م ة بين أ ئ م ة المذاهب وفي نفس الوقت هي خ ل ا ف ي ة عندنا هل القصر والجمع في الحج للنسر يعني هذا من شعائر الحج يقصر ا ل إ ن س ا ن ويجمع أ م انه للسفر ف إ ذ ا قلنا إ ن القصر والجمع للنسق عند ذلك يقصر المقيم ويقصر المسافر ويقصر المسافر سفرا طويلا والمسافر سفرا قصيرا ويقصر من نوى الاقامه ومن لم ينوي ا ل إ ق ا م ة و إ ذ ا قلنا إ ن القصر للسفر قال ما يقصر المقيم ولا يقصر من نوى ا ل إ ق ا م ة و ا ل ر ا ج ع عندنا في المذهب أ ن القصر للسفر وليس بالنسخ وبناء على ذلك إ ذ ا قصر الامام في هذه ا ل ص ل ا ة قال ي أ م ر المكيين ت ومن لم يبلغ سفره سفر القصر ي أ م ر ه م بالاتمام وعدم الجمع ويقول لهم يا أ ه ل م ك ة ومن سفره قصير اتموا فإن قوم سفر قال و م الامام النووي في المجموع نقلا عن الشافعي والاصحاب ان الحجاج اذا دخلوا مكه ونووا ان يقيموا بها اربعا لزمهم الإتمام, الاتمام فالقصر اذا للسفر وليس للنسك على ما هو المعروف في المذهب فاذا خرجوا يوم الترويه نفترض انهم نووا الاقامه واتموا في مكه خرجوا الى يوم, يوم, يوم السابع الى منى ي هل يقصرون ام لا يقصرون قال اذا نووا في خروجهم هذا خروج انهم سيؤدون المناسب وبعد ذلك يغادرون إ ل ى أ و ط ا ن ه م اجاز لهم ان يقصروا ل أ ن ه م أ ن ش أ و ا سفرا جديدا ولم ي ن و معه ا ل إ ق ا م ة التي تقطع واما إ ذ ا ما نووا هذا قالوا نريد ان نخرج الى م ن ا و إ ل ى عركات وبعد ذلك نرجع إ ل ى م ك ة ل ن ق د ب ا ل إ ألا ق ا م ه قال هؤلاء ما يفصلون ولو كانوا افاقيين قد قدموا من بلاد ب ع ي د ة لانهم نووا ا ل إ ق ا م ة في م ك ة ثم بعد فراغهم من اخطر في مسجد نميره يتوجهون إ ل ى الموقف ويعجلون السير إ ل ي ه وافضل الموقف ب ا ل ن س ب ة للذكر م و ق ف ه صلى ا ل ل عليه وسلم ه وهو عند اذا ل الكبار المفترجة أسفل جبل الرحمة ص خ ر ا ت في و ه تمكن س من الوصول إ ل ي ه ف إ ذ ا لم يتمكن س من الوصول إ ل ي ه ل ز ح م ة ا ل ن ا ر ف إ ن ه يقترب منه قدر ا ل إ م ك ا ن ولا يندب ل ل إ ن س ا ن أن يفعد ان ل ل إلى ج ب أ ع بل يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لو ولا الجبل لا ذلك مانع من قاعد بأس به لكنه ليس مستحبا ولا مندوبا فلو وقف قبل الجبل أ و وقف في ر أ س الجبل فالموقفاني سواء والندب فقط أ ن يقف الذكر في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم و أ م ا ا ل أ ن ث ى ف ي ن ذ ب لها ج ل و س في حاجيه الموقف حتى لا تختلط بالرجال ولكن مع ا ل أ س ف في يوم الحج انقلب معظم الحج فيه منكرات ا ل ط و ي ف ت ر ا للمراه ا لا شك إنكاره في ن ك و ل ل س ع ك م ن ك ر او النساء و ان ل ل ل ر ج ا م خ ت ط ي ببعض ع ك ا ل يكون ن إنه ن فهذا ما م أحد يقول ليس ر منكر يُفترض بالمرأة أ ا ل س ا ء أن يكون طوافهن متميزا عن طواف الرجال و أ ن يكون سعيهن متميزا عن سعي الرجال يعني ما تختلط ا ل م ر أ ة بالرجال و أ ن يكون وقوفهن الذي ع ر ف ه متميز عن مواقف الرجال حتى لو وقفوا مع ب ع ض ا ر ج ه و زوجه لنفتقر لكن ما يكون على ا ل ن ع و الذي نجده في هذه ا ل أ ي ا م س ا ع ة فيه المنكرات ويشن أ ن يقفوا ب ع ر ف ة إ ل ى غروب الشم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم و ا ل أ ف ض ل أ ن يقفوا بعد الغروب حتى تزول ا ل ص ف ر ة قليلا حتى تزول ص ف ر ة ا ل ش م و أ ن يذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثر التهليد قال و ل ه صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم ع ر ف ة وخير ما قلت أ ن ا والنبيون قبلي لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير زاد الإمام البيهطي اللهم اجعل نورا نورا نورا اللهم اشرحي قدري قلبي لي سمعي أمره بطري في وفي وفي ويسر قال ويثن الاكثار من ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلف ا ل إ ن س ا ن في دعائه أ ن يرجع أ ن يكون د ع ا ؤ ه مسجوعا لكن اذا كان هذا الدعاء المسجوع مما هو م أ ث و ر محفوظ أ م ا إ ذ ا أ ر ا د أ ن يدعو ف ب أ ي ج ل ا م يدعو الله سبحانه وتعالى ي س م ع دعاءه ويستجيب ه لكنه لو دعا وجرى ا س ت ج ع على لسانه تلقائيا د ويسن ن منه فلا مانع من قصد فلا ذلك و ل ل إ ن س ا ن أ ن يرفع يديه في الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يرى بياض ابي طيب و أ ن يقف مستقبل ا ل ق ب ل ة م ت ط ف ر ا قال وليحذر أ ي الحاج أ و ا ل ل ق ف بعرفه ان ل ي هذا اليوم أ يقصر عن ا ل ع ب ا د ة أ و عن الدعاء ومع أسف أيضا أ ن ك تجد كثير من الناس في عرفة أ خ ذ و ا معهم المواقف و أ خ ذ و ا معهم القدوس و أ خ ذ و ا معهم اللحوم والطعام و ك أ ن ه م ذهبوا ل ل ف س ح ة والنزهه ولم يخطر ببالهم الحج هذه ظ ا ه ر ة ش ا ئ ع ة ليست ظ ا ه ر ة ش ا ذ ة يقوم بها بعض ا ل أ ف ر ا د و إ ن م ا كثير آ ل ا ف م ؤ ل ف ة من الناس تجدهم و ك أ ن ه ما ذاق الطعام طيله حياته و ك أ ن ه في ف ت ح ة او في نزهه وهذا محروم هذا في الواقع في نظرنا في نظر المسلمين هذا محروم حرم من هذه الفضيله ة هذا اليوم هذا الوقت هذا المكان الذي تراق فيه فيه هذا فيه ذنوبه ولدته الذي الذي اليوم الوقت المكان تراق العبرات وتقال العتارات اليوم الذي يخرج الإنسان يخرج من كما م أ هذا المكان الذي يغفر الله تعالى فيه للناس ه ذ ان ا ا ل م ك المفروض بالإنسان ف يجهل ه أن ي عن نفسه مع ا ل أ س ف تجد الناس وضعوا الفراش في ا ل أ ر ض وربما ض ع الأطعمة و و ا تكلم بكلام يستجز ع ن ي ي له عبد الرحمن في عرفات فنسأل فيستمعون سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون أحسنه وأن يجعلنا من الذين يغتنمون ن الله وتعالى القول مثل ا ا هذه ب الا ان لربكم عليكم في جهلكم لفحص لا فتعرضوا لا وهذا المكان في هذا اليوم في هذا الزمان في هذا المكان لا يدانيه شيء في هذه الارض نهائيا لو أ ن ا ل إ ن س ا ن أ و ت ي الدنيا ب أ س ر ه ا ما يحصل شيئا مما ي ح ص ل في ذلك اليوم من ا ل ر ح م ة والمغفره من الله تعالى ي ج ت م ع فيه ا ل أ و ل ي ا ء و ا ل خ و ا ط و ا ل ي ك ث ر فيه من البكاء هذا البكاء القلب رفقة يقسع قلب ا ل إ ن س ا ن في البكاء ومن لم يستطع ان يبكي فليتباكى كما قال عمر رضي الله تعالى عنه قال فهناك دعائه قال اكتب العبرات وتقال العترات وينبغي أن أي الحاج والواقف بعرفة للمؤمنين وينبغي يستغفر ولمن استغفر له الحاج رواه وقال بقيه الحجه ا والمحرم والظفر وعشران من ربيع الاول قال وليحسني الواقف الظن بالله تعالى انا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا والانسان اذا دعا يعزم الدعاء على الله تعالى ويقول ان الله لابد ان يجيب دعائي يحسن ظنه بالله تعالى ما يدعو يقول اذا الله ما اعطاه يكون دعاءه أ ل س خ ر في دعائه والغش في دعائه والنقص في دعائه وليس في الله تعالى ت ع الله ى ا ل عن ذلك علوا كبيرا فكل واحد منا يريد ان يدعو الله لا يجوز لو ان يدعو الله على السبيل الامتعه الفضيل بن عياض إلى بن الرجل ء ا ن ا س ب ع ف فضيل ة ا ل ص ا ر ح بسوف المجهور نظر إ ل ى بكاء الناس ب ع ر ف ة فقال ا أسحابه ر أ ي ت م لو أ ن هؤلاء ساروا إ ل ى رجل ف س أ ل و ه دانقا اهل ا ل ش ما لقيمه أ ك ا ن يردهم فقالوا لا فقال والله ل ل م غ ف ر ة عند الله أ ه و ن من استجابه رجل بدانق الدنيا كلما تساوي عند الله جناح بعوضه الزاني وراى سالم مولى بن عمر سائلا ي س أ ل الناس بعرفه ع ل ى الشحات ي و يتسوى بين الناس فقاله يا عاجل افي هذا اليوم يسال غير الله لكن الله سادلك البشر قال و يرفع يديه في دعائه بخبر ترسع ا ل أ ي د ي في س ب ع ة مواطن عند افتتاح الصلاه واستقبال ل البيت والصفا و ا ل م ر و ى والموقفين والجمرتين ولا يجاوز بهما الراس ولا يفرط في الجهر بالدعاء أ و غيره ونظر